فصلَّى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وكل من سار على دربهم ودعا بدعوتهم وحذا حذوهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أيها الإخوة المؤمنون نتحدث اليوم عن فئة لها الحق الأصيل والمعروف الجميل والدين الثقيل إنها فئة الآباء والأمهات فلو أنفق الولد كل ماله وبذل أغلى نفائسه ما شكر لوالديه نصباً ولا تعباً ولا حناناً ولا عطفاً وفي صحيح مسلم أن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولدٌ والده لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه إلا أن يكون الأب عبداً فيعتقه الابن بماله ويجعله حرًا طليقاً. هنا قد يجزي الولد والده. وطاف رجل بأمه على ظهره فلما فرغ من الطواف سأل ابن عمر يا ابن عمر أتراني أديت حقها فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولو بطلقة من طلقاتها ولكنك قد أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرة أي لم تشكر طلقة واحدة من طلقاتها لحظة واحدة من اللحظات وجعها وألم مخاضها ورب العالمين يشهد بذلك وكفى الله شهيدا ألم يقل عز من قائل ووصين الإنسان بوالديه حسن حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصله ثلاثون شهراً وبلغ من عظم الوالدين عند رب العالمين أن قارنا شكره بشكرهما فقال تعالى ووصَّينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك هنا يقول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما قال تلات آيات نزلت مقترنةً بتلات لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها الأولى قول تعالى أطيع الله وأطيع الرسول فمن أطاع الله ولم يطيع الرسول لم يقبل منه والثانية قول تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة فمن أقام الصلاة ولم يخرج الزكاة لم يقبل منه قولوا تعالى أنشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه وفي كتاب الله عز وجل نجد هذا الاقتران واضحا تمام الوضوح فكلما أمر سبحانه وتعالى بعبادته وتوحيده أردف ذلك مباشرة بالدعوة إلى بر الوالدين والإحسان إليهما ففي سورة البقرة يقول جل في علاه وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وفي سورة النساء يقول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وفي صورة الإسراء يقول تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُ إِلَّا, إلا إِيَّهِ وبالوالدين إحسانا فكأن الله تعالى يقول لعباده إن أحق الجهات بالإحسان والشكر والطاعة بعد الله عز وجل هي جهة الوالدين وذلكم لأن الله تعالى هو سبب وجود الإنسان من خلق الإنسان خلقه الرحمن سبحانه وتعالى ولكن الله تعالى جعل الوالدين سبباً لوجود الإنسان المباشر فحين يحسن الإنسان إلى والديه فكأنما يحسن إلى أصله ومصدره فكانما يحترم سبب وجوده والله تعالى يقول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان حين يحسن الإنسان إلى والديه بطيب قلب وسخاء نفس يسير على هدى الأنبياء والمرسلين فما من نبي ولا رسول إلا كان بارا بوالديه مطيعا لهما في المعروف ابتداء من نوح شيخ الأنبياء والمرسلين نجد ب... ب... ب... هذا البر في دعائه عليه السلام يقول تعالى على لسان نوح داعيا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مومنا وللمؤمنين والمؤمنات ونجد هذا البر في دعاء إبراهيم رغم ما كان عليه أبوه من الشرك والضلال ربي كما قال تعالى في سورة إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب في موضع آخر قال واغفر لي أبي إنه كان من الضالين نجد هذا البر في سيرة يحيى بن زكريا عليهما السلام يا يحي أخذ الكتاب بقوة وعاتيناه الحكم صبية وحنانا من لدن وزكاء وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا نجده في سيرة عيسى بن مريم الذي لم يكن له أب ولكن كانت له أم لذلك حين تكلم في المهد أعلن عن مبادئه فقال إن عبد الله آتاني الكتابة وجعلني مباركا وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا نجد هذا البر في سيرة سليمان بن داود عليه السلام حين سمع كلام النملة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فحين يحسن الإنسان إلى والديه هنا يسير على خطى الأنبياء والمرسلين امتثال لقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده أي تبع وسر على خطاهم وبر الوالدين في رسالة الإسلام من أحب الأعمال إلى الله عز وجل إنه يجلب محبة الله عز وجل لعبده في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله فقال الصلاة على وقتها في لفظ آخر في أول وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وذلكم لأن الله تعالى يحب من يحب والديه يحب من يكرم والديه يحب من يتراضع لوالديه يحب من يخفض الجناح لوالديه يحب من يتحمل عبء وثقل والديه وتأكيدا لهذا المعنى جعل الإسلام الاشتغال بالوالدين نوعا من الجهاد في سبيل الله يعدل ثوابه ثواب المجاهدين في سبيل الله سواء بسواء نعم وربما كان بر الوالدين أحيانا أفضل بكثير من الجهاد في سبيل الله ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد في سبيل الله أبتغي الأجر عند الله فسأله النبي صلى الله عليه وسلم في الحال هل من والديك أحد حي؟ قال نعم كلاهما يا رسول الله كلاهما أي الأب والأم حيان؟ قال تبتغي الأجر من الله أو عند الله؟ قال نعم يا رسول الله قال فرجع إليهما فحسن صحبتهما أي ذلك أفضل لك وروا أبو يعلى والطبراني عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أشتهي الجهاد في سبيل الله ولا أقدر عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي من والديك أحد قال نعم أمي يا رسول الله قال فبل الله في برها. أي اصدق الله في برها فإنك إن فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله فكذا نرى أن بر الوالدين لم يعد للجهاد فقط إنه ساوى الحج والعمرة والجهاد في آن واحد نعم أيها الأخوة المؤمنون وبر الوالدين جهاد فعلا جهاد بالمال والنفس بر الوالدين ماديا ومعنويا يحتاج إلى جهاد للنفس فإن الإحسان إليهما ماديا يحتاج إلى سخاء وجود وكرم وعطاء وإذا لم يجاهد الابن نفسه على بدل المال فإنه سيبخل على والديه بالمال أو الوقت إذا احتاجوا إليه وهذا صحيح فكم من ابن شغله المال والمنصب والأولاد عن والديه ومجالسة والديه والإصغاء لوالديه والمحادثة لوالديه فالإحسان إلى الوالدين ماديا جهاد للنفس أما الإحسان إليهما معنويا وأدبيا فهو جهاد كبير فإن النفس أحيانا لا تتحمل لوم الوالدين وعتاب الوالدين وثقل الوالدين وركاكة الوالدين ولوم الوالدين النفس أحيانا لا تطيق تقبيل رؤوس الوالدين وأيديهم في كل مرة والابتسامة في وجوه في كل مرة والإصغاء إليهم والأخذ بعراء في كل مرة وهذا يحتاج إلى جهاد كبير للنفس نعم أيها رخوة المؤمنون لذلك روى الإمام مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد ففيهما فجاهد فالمسلم مطالب بأن يجاهد نفسه لألا يصدر منه قول أو فعل يضغضغ مشاعر الوالدين أو يجرح مشاعر الوالدين بل إنه مطالب أحياناً بأن يضحك الوالدين ويدخل على نفوسهم الصرور كما أدخل على نفوسهم الحزن والأسى كما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما نسأل الله تعالى أن نفعنا وإياكم بما ذكرناه وقلناه وأقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين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 والأباء والأمهات على أبنائهم تلك الحقوق المعنوية الأدبية التي تتمثل في الأدب معهم وخفض الجناح لهم وخفض الصوت والأيدي عندكم والابتسامة في وجوههم وتقبيل رؤوسهم وأيديهم وعدم مشاكستهم ومعارضتهم بغير حق هذه الحقوق هي أهم الحقوق عند الوالدين إن إن الوالدين قد لا يحتاجان إلى مال الابن أحيانا ولكنهما يحتاجان إلى كلمة طيبة وإذا كانت الكلمة الطيبة في حق عموم المسلمين صدقه فإنها في حق الوالدين أكثر أجرا وأعظم دخرا لا يحتاج الوالدان أحيانا إلى مال ولكنهم يحتاجان إلى حسن الإسراء وطول المحادتة والمجالسة والمصاحبة وإذا كانت ابتسامتك في وجه أخيك صدقة فإنها في حق الوالدين أعظم أجرا وأكبر دخرة نعم أيها الإخوة المؤمنون روى الطبراني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر الوالد إلى ولده فصره أي أدخل, الصر الولد أدخل الصرور على والده كان للولد عتق نسمه كأنه اعتق عبدا لوجه الله فقيل يا رسول الله وإن نظر ستمئة تلاتمئة وستين نظرة قال الله أكبر أي هنيئا له بالأجر والتواب وروى أورد المناوي في فيد القدير عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه قال ما من رجل ينظر إلى وجه أبيه نظرة رحمة إلا كتب الله له حجة مقبولة مبرورة وأورد الهمي في مجمع الزوائد عن أبي غسان قال خرجت مع أمشي مع أبي فلقيني لقيني أبو هريرة وكنت أمشي أمامه أمشي أمام أبي فقال من هذا قلت أبي قال إذا كان أبوك فلا تمشي أمامه ولكن امشي خلفه أو إلى جنبه ولا تدع أحدا يحول بينك وبينه ولا تمشي فوق سطحه تخفه أي لا تروع والديك ولا تمشي فوق سطحه تخفه وإذا نظر إلى طعام فلا تأكله لعله اشتهاه وفي لفظ آخر قال لا تأكل طعاما نظر إليه أبوك فلعله اشتهاه أي اعطيه إياه هذه هي الآداب التي ينبغي أن نربي عليها أنفسنا وننشئ عليها أبناءنا وسنتابع حديثنا عن بر الوالدين في قابل الأيام إن أطال الله تعالى في العمر ونختم خطبتنا هذه بالتذكير بإحدى الذكريات الوطنية، وهي ذكرى تقديم الوثيقة أو تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. وبعد يستعد الشعب المغربي لإحياء ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال التي تصادف يوم 11 من يناير من كل سنة. تلك الوثيقة التاريخية التي تقدمت بها الحركة الوطنية. إلى سلطات الحماية بتوجيه من أب المقاومة جلالة المغفور له محمد الخامس رحمه الله وتخليدا لهذه المناسبة الوطنية الغالية نتذكر جميعاً هذه الذكرى وما ترمز إليه من معاني الكفاح والتضحية والفداء والتلاحم بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي المجاهد كما نتذكر من خلالها الدور الكبير الذي قام به جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله في سبيل تحرير البلاد واستقلالها وما اضطلع به وارث سره جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني رحمه الله من مهمات عظيمة في سبيل اكتمال الوحدة الترابية والدفاع الحوزة الوطن ومقدسات الدينية والوطنية ونشيد في نفس الوقت بالأعمال الجليلة التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في سبيل نهضة البلاد وتقدمها وازدهارها نفع الله وإياكم بكتابه الكريم وبأحاديث سيد الأولين والآخرين وأجارني الله وإياكم من عذابه المهين اللهم اهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اجعلنا من أهل البر والإحسان والطاعة والإكرام لآبائهم وأمهاتهم يا أكرم مسؤول ويا خير معمول. اللهم اشف مرضى المسلمين وذئب إحزان المسلمين وطب أسقام المسلمين وتولى جميع أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصر اخواننا في فلسطين في العراق في شيشان في أفغانستان في كل مكان اللهم كلهم عليا ونصيرا وظاهرا ومعينا يا واحد يا قهار يا ملك يا جبار ملك البلاد محمد السادس وولي عهد المولى الحسن اللهم أعينه على إحقاق الحق وإزهاق الباطل وأيد ببطانة صالحة تعينه على خدمة الإسلام والمسلمين والأمر معروف أنه عن منكر اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواج موات المؤمنين وذريته وهل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين آمين والحمد لله رب العالمين